بوك تو ايكن لووض تسعة وثمانون تسعة وثمانون عدني ارتك الامر واحد الامر واحد توكوب عالشي عهيس اتكي عالشي هو نكوس انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا تو كوب ويل ذوبتس اتكيا وشيرا ذوبو نكوس انت تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا انت تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا तू घरी खूप उशिरा येतेस इतक्या उशिरा येऊ नकोसहाजा तू खूप मोठ्याने हसतेस इतक्या मोठ्याने हसू नकोस अंततो बी सौते ना هل لا ضحكت غير هكذا انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا تو خوب هالو بولتس اتكه هالو بولو نكووس انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا تو كوب بيتس اتكي بيو نو كوس انت تشرب كثيرا جدا هل لا شربت غير هكذا انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا تو كوب دومرپان كرتيس اتكي دومرپان كرو نو كوس انت تدخن كثيرا جدا هل لا غير جدا. هل دخنت غير هكذا तू खूप काम करतेस इतके काम करू नकोस कॅसिरदन गैरह तू खूप वेगाने गाडी चालवतेस इतक्या वेगाने गाडी चालवू नकोस انت تسير بسرعه عاليه هل سرت غير هكذا انت تسير بسرعه عاليه هل لا سرعت غير هكذا اوتا شريمان مولر اصحى يا سيد مولر اصحى يا سيد ميلر بصا شريمان مولر اجلس يا سيد ميلر اجلس يا سيد ميلر بسون رها شريمان ميولر ابقى جالسا يا سيد ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر سيم بارغا كن صبورا كن صبورا ابلا ويرجيا خذ وقتك كفاية خذ وقت كافيا क्षणभर थांबा انتظر لحظه انتظر لحظه زاپون كن حذرا كن حذرا وقتشيربنا كن دقيقا في المواعيد كن دقيقا في المواعيد مغف بنو نكا لا تكن غبيا لا تكن غبيا